نوم قرير العين هانيا، فخلد حافظ إبراهيم رحمه الله في العمرية هذا الموقف التاريخي للفاروق رضي الله تعالى عنه ما مكث عمر يحكم الناس حتى كانت السنة العاشرة من خلافته الثالث عشر من الهجرة فحج رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان لا يحج إلا مفردا ولا يرى التمتع فكان يحج مفردا رضي الله تعالى عليه فحج ولم يكن على رأس عمر شعر فلما أتى يرمي الجمار أصابته حجرة حصى من الخلف يعني آخر يرمي الجمار فأصاب عمر فأشعر أي أدمى رأسه فلما أدمى رأسه كان بجواره رجل ممن لهم في مثل هذه الأمور أنه يستطيع أن يقرأ الأحداث من عمومها فقال أشعر والله أمير المؤمنين فنودي يا عمر يا عمر فقال ونودي باسمه والله لا يقفن عمر هذا الموقف مرة أخرى فصدقت فراسة هذا الرجل ولم يعيش عمر بعدها رجع إلى المدينة فلما رجع إلى المدينة اشتكى إلى المغير بن الشعب غلاما عنده فجاء عمر ينصح الغلام وهو مجوسي فلما خرج قال الغلام والله لا أصنعنا لك رحا يتحدث به أهل المشرق وأهل المغرب ففطن عمر لكلام الغلام وقال توعدني الخبيث وكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه وقد رأى في الرؤيا أن ينقره نقرتين أو ثلاث فعلم أن تعبير الرؤيا أن يقتله هذا الغلام فجاء هذا الغلام بخنجر له نصلين ودخل به المسجد وطعن عمر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر حمل أمير المؤمنين إلى بيته فقال لابنه عبد الله انظر من قتلني فأخذ خرج عبد الله يبحث ثم قال بعد أن عاد. قال أمير المؤمنين قتلك غلام المغيرة أبو لؤلو المجوسي فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي قد سجد له سجدة يحاجن بها عند الله وهذا من حرص المؤمن على أن لا يحب أن يؤصى الله فإن من دلالة الإيمان في القلب واليقين